أيها الأحبة تكلمت عن ثمرة الرضا واليقين وتكلمت عن ثمرة الاستغناء بالخالق عن الخلق وعن ثمرة الاستعانة بالله عز وجل وعن ثمرة صدق اعتماد القلب على الله وعن ثمرة دوام الذل والانكسار والافتقار إلى الله تعالى وأسأل الله أن يبارك لنا الليلة في وقتنا لننهي الحديث عن بقية أو في بقية الثمرات فالثمرة السادسة من ثمرات الإيمان بالقدر هي الصبر عند الشدائد والمصائب لا شك أن المؤمن بالقدر يعلم يقينا أنه ما من شدة أو مصيبة تقع في الكون إلا بإذن الله وأمره وتقديره قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير فالمؤمن الذي يشاهد القدر ينظر إلى المصيبة أو إلى الشدة أو إلى الألم أو إلى الضر أو إلى الأذى سواء كان هذا الضر أو الأذى في نفسه أو أهله أو ماله أو في أمته ينظر إليه على أنه تقدير الله سبحانه وعلى أن الدنيا كلها دار ابتلاء وبوتقة اختبار ولا يمكن أبداً أن ينجو إنسان يعيش في هذه الدنيا من المصائب والبلايا فالدنيا دار ابتلاء ودار اختبار ومن استخبر النقل الصحيح والعقل السوي السليم لعلم أن الدنيا هي دار المصائب والشرور وليس فيها لذة على الحقيقة إلا وهي مشوبة بالكدر ما فيش لذة في الدنيا خالصة أبدا وإلا فما الفارق بينها وبين الجنة إن كانت لذات الدنيا خالصة من الشوائب والكدر فلا فرق بين لذة الدنيا ولذة النعيم في الآخرة لكن شاء الله عز وجل أن يكون كل نعيم في الدنيا مشوبا بالكدر مشوبا بالنقص ليصبح النعيم ليكون نعيم الآخرة هو النعيم الكامل كما قال عليه الصلاة والسلام في بشاره جبريل عليه السلام لخديجة حينما جاءت والحديث الصحيح صحيحين حينما جاءت تحمل إناءا أو إداما فقال جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام هذه خديجة قد أتت معها إدام فيه طعام أو شراب فإن هي أقبلت فبشرها بالجنة وفي لفظ فبشرها ببيت في الجنة لا فبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤلؤة مجوفة لا صخب فيه ولا نصب وفي لفظ فإن هي أتت فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب أي من لؤة مجوفة لا نصب فيه لا صخب فيه ولا نصب ما في الصخب في الجنة ولا نصب يعني تعب فالدنيا دار المصائب ودار الابتلاء ودار الشرور فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب يعني ما تنظر إليه من بعد على أنه ماء إن أقبلت إليه وجدته سراب فما يظن في الدنيا أنه شراب فهو سراب وعمارة الدنيا وإن حسنت صورتها خراب فما آلها إلى الخراب والعجب كل العجب من ممن يضع يده في سلة الأفاعي ويعجب إن لدغ فاللدغ في هذه الحالة أمر وارد وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع كهذا الذي يريد أن يستخرج الماء العذب الذلال العذب الذلال من النار المتأججة هذا محار فالدنيا أيها الإخوة دار ابتلاء كما قال هذا القائل الحكيم على ذا مضى الناس اجتماع وفرقة وميت ومولود وبشر وأحزان هذه طبيعة الدنيا المرء رهن مصائب ما تنقضي حتى يوسد جسمه في رمسه فمؤجل يلقى الردى في غيره ومعجل يلقى الردى في نفسه ومن أعظم الأدوية التي تذهب ألم البلاء وألم المصائب في الدنيا أن يؤمن الإنسان الذي وقعت به المصيبة بالقدر فيعلم يقينا أن هذا بتقدير الله تبارك وتعالى وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه ولو اجتمعت الدنيا كلها على أن تمنع عنه هذا الأذى أو البلاء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 وأن هذه المصيبة قد وقعت بأمر الله وقدره وتقديره فحينئذ يرضى ويسلم هذا هو المؤمن لكن غير المؤمن يفزع ويجزع ويقول لو ولو ولو ويكثر من الولولة والتسويف والتعجب والتمني لكن المؤمن يرضى ويسلم ثم يتذرع بالصبر الجميل يبقى أول مرحلة مراحل التعامل مع المصائب للمؤمن بالقدر أن يرضى ويسلم ثم يسلي نفسه بالصبر الجميل فالصبر على المصيبة أجره عظيم قال الله عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون انظر إلى الفضل أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا فضل الصبر على المصيبة والبلاء فصاحب الإيمان بالقدر يرضى ويسلم بالمصائب والشدائد والبلايا. وصاحب الإيمان بالقدر يسلي نفسه ويتسلح ويتذرع بالصبر الجميل وصاحب الإيمان بالقدر يجاهد في دفع المصيبة إن كانت من المصائب التي يقدر على دفعها كمرض مثلا يبذل الأسباب يبحث عن الدواء كهدم يزيل الهدم ويعيد البناء إلى آخر ذلك فإن كانت المصيبة من المصائب التي يقدر الإنسان على دفعها فالمؤمن بالقدر يحاول دفعها بالأسباب كما قال عمر رضي الله عنه نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله في البلاء إلى قدر الله في العافية ثم إذا كانت المصيبة مما لا يستطيع المؤمن أن يدفعها لأنها وقعت وانتهى الأمر كالموت مثلا في هذه الحالة فهو كما ذكرت يرضى ويسلم ويستسلم ويؤمن بقدر الله تبارك وتعالى ويردد ما علمه له النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إن قال ذلك بصدق سيخلفه الله عز وجل خيرا منها كما أخلف الله أم سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذن الإيمان بالقدر من أعظم الأدوية التي تعين المؤمنة على الصبر على الشدائد والمصائب والبلايا فهذه ثمرة من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر الثمرة السابعة من ثمرات الإيمان بالقدر دوام الخوف والحذر وأرجو أن تقفوا مليا مع هذه الثمرة المؤمن بالقدر دائم الخوف والحذر لأن المؤمن بالقدر لا يعلم ما قدر الله عز وجل له لا يعلم الخاتمة لا يعلم الخاتمة ولا يعلم المصير ومن ثم فهو دائم الحذر من الخاتمة ودائم الحذر من مكر الله وهذا الخوف لا يجعله يسوفه ويؤجل العمل بل يدفعه دفعا إلى العمل إلى الطاعة حتى يلقى الله عز وجل على طاعة المؤمن دائم الخوف والحذر من مكر الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل أفأمنوا مكر الله فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون الرجل الذي يؤمن بالقدر لا يعلم ما قدر الله له يعني لا يعلم أحدنا الآن مصيره متى سيموت وأين يموت على أي حال يموت فهو دائم الخوف والحذر من مكر الله سبحانه ومن الخاتمة قال الله عز وجل أفأمن مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقال الله عز وجل أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون إذن المؤمن بالقدر دائم الخوف والحذر من مكر الله سبحانه وتعالى فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله مش كده ولا لا هالأمور متقلبة وتلك الأيام نداولها بين الناس اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله ورجع من حسن الجاه والنعيم إلى سوء المآل نعوذ بالله من الخذلان فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين بالشمال ومن بركة العلم أن ننسبه لأهله فهذا من نفيس كلام ابن القيم رحمه الله يقول فكم من سعيد بجاهه وماله انقلب عليه حاله ورجع من حسن الجاه والنعيم إلى سوء المآل فأصبح يقلب كفيه ويضرب اليمين بالشمال اسمع الكلمتين اللي جئنده المهمين أوي وركز فيهم كده يقول ابن القيم رحمه الله فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام الله يتركز كذا في الكلمتين دول مش هتلاهم أبدا عند حد غير ابن القي يقول فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام إذ أصابه الكسوف فدخل في الغلام فبدل بالأنس وحشه وبالحضور غيبة وبالاقبال إعراضا وبالقرب إبعادا لا حول ولا قوة إلا بالله قال فبينما بدر أحواله مستنير في ليالي التمام يعني حاله على أكمل حال من نعيم صح وجاه وإلى آخره إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام انتقل من الغنى إلى الفقر ومن الصحة إلى المرض ومن اليسر إلى العسر ومن الإقبال إلى الإعراض نعوذ بالله من السلب بعد العطاء يقول إذ أصابه الكسوف فدخل في الظلام فبدل بالأنس وحشة وبالحضور غيبة وبالاقبال إعراضا وبالقرب إبعادا فسبحان من بيده القلوب يقلبها كيف شاء وسبحان من بيده الأمور يدبرها كيف يشاء وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفوا حيث شاء ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك وفي سنن الترمذي سند حسن من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه ويقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا رسول الله أنس وفي روايا أم سلمة فقلت يا رسول الله قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا الصحابة قد آمنا بك وبما جئت به فهل تخاف علينا فقال المصطفى نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء وما سمي القلب قلبا إلا لكثرة تقلبه نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الحق حتى نلقاه فقد يصبح القلب على حق ويمسي على حق فالفتن تحول القلوب وتعصف بالقلوب كما قال حبيب القلوب محمد صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ولم تخف سوء ما يأتي به القدر وسالمت كالليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي يحدث الكدر والمؤمن بالقدر يخاف الخاتمة لا يعلم بأي شيء سيختم له وهذا الخوف هو الذي مزق قلوب الصادقين والصديقين الذين يعلمون أن العبرة بالخواتيم وأن الخواتيم ميراث السوابق ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل وفي لفظ لفظ سهل بن سعد السعيد في الصحيحين لأنه يزيل الإشكال قال إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس فيما يبدو للناس عبارة نبوية دقيقة تزيل كل لبس وإشكال فيما يبدو للناس لكن رب الناس يعلم منه غير ما يظهر وغير ما يبدي فهو رجل مرائي والرياء مردود قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الأغنياء عن الشر فمن عمل عملا حتى ولو كان في عين الناس عظيما فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. فأنا منه بريء أي من هذا العمل وهو للذي أشرك. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال والأحوال وأن يجنمذ الرياء والنفاق إنه على كل شيء قدير. ولذلك إخوة لما نام سفيان الثوري وهو إمام الزهد والعلم والحديث لما نام على فراش الموت بكى بكاء شديدا. فقال له رجل يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب حين مراه يبكي. قال أراك كثير الذنوب. 제� دليل على أنك أذنبت ذنوبا عظيمة فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى رفع شيئا من الأرض يعني عودا صغيرة اشياء صغيرة رفع عودا من الأرض وقال والله لذنوبي أهون عندي من هذا والله لذنوبي أهون عندي من هذا أي من هذا العود الصغير والله لذنوبي أهون عندي من هذا ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت سفيان الثوري إمام الزهد والحديث والعلم والعمل ولكني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت فلما دخل عليه حماد بن سلمة رحمه الله قال له حماد أبشر يا أبا عبد الله إنك مقبل على من كنت ترجوه إنك مقبل على من كنت ترجوه فبكى سفيان وقال لحماد أسألك بالله يا حماد أتظن أن مثلي ينجو من النار أتظن أن مثلي ينجو من النار هؤلاء هم مؤمنون وكيف لا وقد خاف سيد المؤمنين وإمام النبيين وحبيب رب العالمين خاف قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية بل والله لقد خافت الملائكة التي لا تفطر عن ذكره وتسبيح خافت منه سبحانه بل لقد خاف الرعد منه سبحانه أولم تقرأ قول الله تعالى ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته اللهم املأ قلوبنا بالخوف منك وبالخشية لك وحدك سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الذي روى أحمل بسند حسن من حديث أبي ذر قال إني أرى ما لا ترون قطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته لله جل وعلا ملائكة تخشى الله سبحانه وتعالى فقالوا ثم قال والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولخرجتم الى الصعودات تشعرون الى الله عز وجل وفي الصحيحين من حديث انس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة ما سمعت مثلها قط وكان مما قال قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا يقول فغطى أصحاب النبي وجوهاهم ولهم خنين أي لهم بكاء بصوت مكتوم وهذا هو الفارق بيننا وبين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم امتلأت قلوبهم بحب الله والخشية منه امتلأت قلوبهم بحب الله والخشية منه وفي الحديث الصحيح الذي راه أبو داود و النسائي من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء شفت صوت الماء وهي تغلي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي كصوت الماء الذي يغلي فالمؤمن بالقدر يخش الله عز وجل يخشى مكر الله ويخشى الخاتمة لأنه لا يعلم ما الذي قدر له وهو الذي يعلم قول الله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر ويعلم قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير ويعلم الأحاديث الكثيرة التي رددناها مرارا ونحن نتحدث عن القدر فكل شيء قد قدر وفرغ الله تبارك وتعالى منه يوم خلق القلم وقال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة وكما في صحيح مسلم إن الله كتب مقادير الخلائق عنده كل شيء كل شيء إن الله كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فالمؤمن بالقدر على وجل وعلى خوف وعلى حذر وهذا الوجل والخوف والحذر يدفعه دائما إلى العمل إلى الطاعة حتى يلقى الله عز وجل وهو على طاعة لأن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يقول لقد أجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه فالخواتيم ميراث السوابق فإن كانت السابقة حسنة كانت الخاتمة حسنة نسأل الله أن يخدم لنا بالحسن والتوحيد والإيمان إنه على كل شيء قدير لما نام الشافعي على فراش الموت قالوا له كيف حالك يا أبا عبد الله كيف أصبحت فقال الشافعي الإمام إمام العلم قال أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقة ولعملي ملاقية ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها هذا هو الشافعي ثم قال ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجى مني لعفوك سلما تعاظم ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك اعظم وما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما فالمؤمن بالقدر دائم الخوف والحذر فهذه ثمرة من اعظم ثمرات الايمان بالله والايمان بقدر الله جل وعلا الثمرة الثامنة من ثمرات الايمان بالقدر الثبات على الحق والشجاعة على المواجهة الثبات على الحق والشجاعة على المواجهة المؤمن بالقدر الذي يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء يحدث له إنما هو مكتوب ومقدر عليه فهذا رجل يواجه المصاعب والشدائد والظلمة وأهل الباطل بقلب ثابت وبجنان لا يهتز لا يخشى من أحد لأنه يعلم يقينا أن رزقه ليس بيد أحد وأن ضره ونفعه ليس بيد أحد أليس كذلك المؤمن بالقدر يعلم أن رزقه قدر وأن أجله قدر وأن الضار النافع هو الله وأن القابض الباسط هو الله وأن المعز المذل هو الله وأن الخافض الرافع هو الله وأن أهل الأرض لو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعوا إلا إن كان الله قد قدر عليه هذا الضر ولو اجتمع أهل الأرض على أن ينفعوه لن يستطيعوا إلا إذا كان الله قد قدر له هذا النفع إذن فهو ثابت ثابت على المبدأ ثابت على المنهج ثابت على الحق لا يخشى الشدائد لا يخشى الصعاب لا يخشى طواغيت الأرض لا يخشى الظلمة على وجه الأرض وإنما هو يسير بخطة ثابتة يبلغ دين الله ويبين منهج الله وهو يعلم علم اليقين أنه لا يقدر أحد على ضره أو نفعه إلا بأمر الله رب العالمين من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر هذا الإيمان هو الذي حول سحرة فرعون من فجرة أشقياء إلى بررة أولياء هذا الإيمان هو الذي حول سحرت فرعون من فجرة أشقياء يقولون فبعزه فرعون إن لنا نحن الغالبون إلى بررة أتقياء يقولون لفرعون قولتهم ملخالدة فقد ما أنت قام إنه الإيمان بالله سبحانه وتعالى إنه الإيمان بالقدر هذا الإيمان هو الذي حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم كان أحدهم يقحم نفسه في الشدائد بل في قلب المعركة يبحث عن الشهادة لعلمه يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه كان أبو دجانة يترس على النبي صلى الله عليه وسلم في أحد ويجعل ظهره حائط صد منيع تتساقط عليه السهام والرماح وهو يعلم يقينا أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه هذا طلحة ابن عبد الله يقاتل بين يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل العصبة من القادة والابطال من صناديد الشرك والكفر حتى قطعت يده وشلت يمينه وهو يقول للمصطفى نحري دون نحرك يا رسول الله الإيمان بالقدر الذي جعل حظلة غسيل الملائكة يقوم من بين أحضان عروسه ودفئ فراشه ليلقي بنفسه في ساحة الوغى وميدان البطولة والشرف في الصفوف الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبحث عن الشهادة في سبيل الله لا عن النص وهو يعلم يقينا أن ما قدره الله عز وجل له سيكون هذا الإيمان بالقدر هو الذي جعل العلماء الصادقين الذين علموا أن رزقهم بيد الله وأن الضار النافع هو الله هو الذي دفعهم لتبليغ دين الله بقلب ثابت بكلمات واضحة بكلمات صادقة فهم لا يفصلون الفتاوى لذو الحكم والسلطان ان كان الحاكم اشتراكيا جعلوا الاسلام اشتراكيا وما خرج الا من عباءة الاشتراكية وان كان الحاكم رأس ماليا جعلوا الاسلام رأس ماليا وقبلوا وزمروا لهذا المبدأ وان كان الحاكم ظالما استشهدوا له وزوروا له الفتاوى وان كان يريد تحليل الربا احل الربا وان كان يريد تحليل الخمر احل الخمر لا ولكن هم يعلمون يقينا أن الحاكم بشر لا يضر ولا ينفع ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره ضرا ولا نفعا ومن ثم فهم لا يخشون إلا الله الذي يرزقهم وحده والذي يملك ضرهم ونفعهم وحده ومن ثم فهم يبلغون دين الله ودعوة الله بكلمات واضحة وبقلب ثابت وبجنان لا يضطرب ولا يختل فهم لا يرغبون ولا يرهبون إلا الله هذه ثمر من أعظم ثمرات الإيمان بالقدر أعجب للإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله الذي تعرض للبلاء وللسجن وللعذاب وكان الإمام لا يخشى فتنة السجن ولكنه كان يخشى فتنة الصوت كما صرح بنفسه فرد عليه رجل في السجن معه قاطع طريق قال يا أحمد لا تخشى فتنة الصوت فإنما هو صوت أو صوتان ولا تشعر بعدهما بشيء فقال الإمام والله من تفعت بشيء مثل من تفعت بكلمات هذا الرجل وأنا في السجن وهو إمام أهل السنة وصبر صبر وذهب إليه أهل العلم وقالوا قل بأن القرآن مخلوق وانجه قال ومتى يعلم الناس الحق وصبر على الأذى فصار إماما والله ما عرفت إمامته بهذه الصورة إلا بعد هذه المحنة وإلا بعد هذه الفتنة هؤلاء هم الذين شعروا بلذة الإيمان بالله وبقدره سبحانه وتعالى ومن أعجب ما قرأت أن جند الحجاج سمع يوما غلاما صغيرا يسيء إلى الحجاج فقبضوا عليه وأحضروه بين يدي الحجاج فدخل هذا الغلام والحجاج يجلس في مجلسه في أبهة وفغفقة بين يدي وزرائه ووجوه أهل العراق فلما دخل الغلام ودفعه الجند دفعا فوقف بين يدي الحجاج وكان الحجاج متكئا أن ينام على شفقه فظل الغلام ينظر إلى المجلس الذي يجلس فيه الحجاج منبهرا الذي يجلس فيه الحجاج منبهرا ثم قرأ الغلام قول الله تعالى في وجه الحجاج أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فكان الحجاج متكئا فجلس وهؤلاء مع ظلمهم كانوا يجلون القرآن وكانوا إن ذكروا بالقرآن تذكروا بل وكانوا يحكمون بشريعة القرآن فلما سمع الحجاج قول الله أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون جلس استوى ثم نظر إلى الغلام وقال يا غلام إني أرى لك عقلا وذهنا أحفظت القرآن فقال الغلام أو خفت على القرآن من الضياع يا حجاج حتى أحفظه أنا، أو خفت على القرآن من الضياع يا حجاج حتى أحفظه أنا، ففهم الحجاج أنه أخطأ السؤال، فقال له أفجمعت القرآن؟ فقال الغلام وهل كان القرآن مفرقا لأجمعه أنا؟ ففهم الحجاج أنه أخطأ السؤال، فقال أفستظهرت القرآن قال معاذ الله أن أجعل القرآن وراء ظهري فقال الحجاج قاتلك الله ماذا أقول فقال الغلام إن أردت أن تسأل عن هذا فقل هل أوعيت القرآن في صدرك فقال الحجاج هل أوعيت القرآن في صدرك قال الغلام أوعيت القرآن كله والحمد لله قال الحجاج اقرأ علي شيئا منه فجلس الغلام وقال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ثم التفت الى الحجاج وقال كانوا يدخلون في دين الله أفواجا على عهد رسول الله أما في عهدك فإنهم يخرجون أفواجا يا حجاج قال ويحك الويل لك ألا تعرف من تخاطب قال أخاطب شيطان ثقيف الحجاج ابن يوسف فقال الحجاج نظر إلى جلسائه وقال ما تقولون في هذا الغلام قالوا اقتله فلقد خلع الطاعة وفارق الجماعة فتوى جهزة ايه والدليل حضر اقتله فلقد خلع الطاعة وفارق الجماعة فقال الغلام للحجاج يا حجاج جلساء فرعون خير من جلسائك قال وكيف قال لأن جلساء فرعون حين سألهم عن موسى وهارون قالوا له أرجه وأخاه يدي فرصة لكن جلسائك يقولون أقتله وبذلك أكون قد أقمت عليك الحجة أمام الله فقال الحجاج ما تقول في أمير المؤمنين فقال الغلام رضي الله عن أبي الحسن قال لا أقصد عليا رضي الله عنه إنما أقصد عبد الملك بن مروان قال عليه من الله ما يستحقه قال ويحك ولما قال لأنه أخطأ خطيئة كبيرة قال وما هي قال أن ولاك أنت على المسلمين لتستحل دماءهم وأمواله فقال الحجاج لقد أمرت لك بأربعة آلاف درهم لصفاء ذهنك فقال الغلام لا حاجة لي بضراهمك بيض الله وجهك وأعلى كعبك فظن جلساء الحجاج أنه لما سمع المال دعا قال لك المشيخ اشتغلوا كده فهذا سرت الفلوس ما هيدعو فالولد أول ما سمع أربعة تلا بدأ يدعي الحجاج قال لهم لا ده ما فهمتوش ده بدأ علي قال له ازاي قال إنه يقصد بيض الله وجهك أي بمرض البرص وأعلى الله كعبك أي بالصلب ثم التفت الحجاج إلى الغلام وقال أحقا ما أقول فقال الغلام قاتلك الله ما أفهمك وانت <تصفيق> بتفهمه فقال الحجاج بعد كل هذا ده هذه الإثارة لكنه غلام صغير فالتفت الحجاج إلى هذا الغلام الثابت وقال له والله لقد عفوت عنك وأمرت لك بمئة ألف درهم لحسن توكلك على الله عز وجل فقال الغلام العفو بيد الله لا بيدك برضو مش انت العفو بيد الله لا بيدك والفضل لله لا لك ولا جمع الله بيني وبينك ثم خرج وكم من مواقف لكثير من اهل الفضل واهل الحق ممن يعلمون يقينا ان دينهم اغلى من الدنيا فهم يبلغون الدين بحكمة بالغة وموعظة حسنة وكلمة رقيقة رقراقة ويعرفون متى يقولون وكيف يقولون ويعرفون الوقت المناسب ولا يداهنون احدا ولا يفرطون في دينهم من أجل دنيا زائلة أو من أجل مال فان أو من أجل كرس زائل إنما هم يتحركون بخط ثابتة بمنهج واضح بكلمات حاسمة ولملاء وهم لا يقولون إلا قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلمهم يقينا أن الأجل مقدر وأن الرزق مقدر وأن أهل الأرض لا يملكون لهم ضرا ولا نفعا إلا بأمر من يدبر الكون كله الثمرة التاسعة من ثمرات الإيمان بالقدر أن الإيمان بالقدر دواء لكثير من أمراض القلوب الإيمان بالقدر دواء لكثير من أمراض القلوب المؤمن بالقدر يحمل قلبا نظيفا طاهرا من الغل والحقد والحسد لإخوانه لأنه إن نظر إلى أخ من إخوانه ووجده في نعمة فهو يعلم يقينا أن الذي أنعم عليه بهذا هو الله فهو يحب لأخيه النعمة ويضرع إلى الله سبحانه وتعالى الذي رزق أخاه أن يرزقه بما رزق أخاه به المؤمن بالقدر لا يحقد لا يحسد لا يحمل قلبا ينطوي على غل ولا على ضغينة فهذه كلها أمراض للقلب لا تداوى إلا بالإيمان بالله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بالقدر قال ابن سيرين تدبر هذه الكلمات الجميلة ما حسدت أحدا على شيء من أمور الدنيا يعني رجل ربنا من عليه بمال أو من عليه بمنصب أو من عليه ب... بأي شيء من أمور الدنيا قال ما حسدت أحدا نشوف فهم العلماء ما حسدت أحدا على شيء من أمور الدنيا لأنه إن كان أي هذا الرجل من أهل الجنة فكيف أحسده على شيء من أمر الدنيا وهو من أهل الجنة وإن كان هذا الرجل من أهل النار فكيف أحسده على شيء من أمور الدنيا وسيصير في الآخرة إلى النار أما مش أهل إنه يحسد فالحسد يحرق صاحبه خلي بالك المحسود قد يصاب بالعين إن كانت العين خبيثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العين حق ويقول إن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدرة اللهم أكفنا أكفن شر الحسدين الحاقدين يا رب العالمين فالحاسد والحاقد يحرق نفسه يحرق نفسه ويؤذي نفسه في الدنيا قبل الآخرة إذا أنعم الله تبارك وتعالى على أخيك بنعمة فلك في هذه النعمة حالتان الأولى أن تكره تلك النعمة وأن تحب زوالها وهذا هو الحسد يبقى الحسد تمني زوال النعمة عن الغير وهذا محرم والغبطة بمعنى أن تتمنى أن يزيد الله عز وجل أخاك من فضله ونعمه، لكنك في الوقت ذاته تشتهي لنفسك ما عند أخيك من النعم والفضل هذا لا شيء فيه فالنفس جبلت على حب الخير هذا أمر جبلي فطري والحسد يا إخوة عدو النعم وبريد لملء القلب بالتسخط على قضاء الله وقدره لذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي راه أحمد والبزار والبيهقي بسند جيد من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا شوف النصيحة الغالية دي لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا على أمور الدنيا لكن لو كان الأمر للدين ولله فهذا ولاء لله ورسوله وللمؤمنين وبراء من الشرك والمشركين من أحب لله وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله فقد استكمل الإيمان لكن قد يبغض الأخ وأخاه لأمر من أمور الدنيا يعني مثلا يأتي أخ يمكن لشيخ من المشايخ يعلمه فأطلب له طلبا مثلا له حاجة فأتي الشيخ فيقول والله هذه حاجة فرد الشيخ ويقول الله لا أقدر فيبغضه في التو واللحظة وبعدما كان مداوما على مجلس علمه يهجر المجلس هذا هو الذي يحذر منه مصطفى صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا يعني لا تجعلوا القطيعة فيما بينكم فقطيعة الرحم من الكبائر لا تباغضوا ولا تقاطعوا ولا تحاسدوا لا يحسد أحدكم أخاه على ما فيه من فضل ونعمه ولا تدابروا أي لا يعرض أحدكم عن أخيه كلما لقيا وكونوا عباد الله إخوانا قال تعالى إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة ولذلك أنا أقول دوما إذا وجدت إيمانا بلا أخوة فاعلم بأنه إيمان ناقص وإذا وجدت أخوة بلا إيمان فاعلم بأنها ليست أخوة وإنما هو التقاء مصالح وتبادل منافع إذا انتهت المصالح وزالت المنافع زالت الأخوة إنما المؤمنون إخوة نسى الله أن يرزقنا الحب فيه وأن يجعلنا من المؤمنين المتآخين المتحدين إنه على كل شيء قدير أما الحديث المشهور في هذا الباب والذي يردده كثير من إخواننا من الدعاة والحديث روى أبو داود من حديث أبي هريرة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فهذا حديث ضعيف لأن في سنده عيسى ابن عيسى وهو ضعيف وفي سنده أيضا رجل مجهول فالحديث ضعيف فالحسد يا إخوة والحقد والضغينة والغل وكثير من أمراض القلب لا تذهب إلا بالإيمان بالقدر فإن آمنت وتذوقت بالفعل خلي بالك نقل المعاني يعني الآن الكلام عن ثمرات الإيمان بالقدر فرق كبير جدا جدا بينها بين نقل الكلمات وبين تذوق الكلمات والعيش بهذه الكلمات فرق كبير يعني لا تظن أنك بهذه المحاضرة خلاص أصبحت مؤمنا بالقدر لا لا أبدا لابد أن تحول هذه المعاني في حياتك إلى واقع لتشعر باللذة بالإيمان بهذه الثمرات مش بمجرد هذه المحاضرة هنخرج جميعا وقد استطعنا الإيمان بالقدر وحققنا الإيمان بالقدر لا فناقل الصفة لا ينقل لذة الصفة إلا إذا حول من سمع الصفة هذه الصفة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة واستعان بالله تبارك وتعالى أن يزينه وأن يحليه بها نتكلم الآن عن ثمرات الإيمان بالقدر وهو يقول من ثمرات الإيمان بالقدر أن يطاهر القلب من الحق مش الآن في التوي واللحظة الحاقد والحاسد، والذي يحمل الضغائن والبغضاء يبقى قلبه طاهر لمجرد نسمع ذي الله بل لابد أن تجاهد نفسك وأن تستعين بربك وأن تؤمن بالإيمان بالقدر وأن تقنع قلبك وعقلك أن الذي أعطى فلانا هو الله وأعطاه بحكمة بحكمة ولحكمة ولمصلحة فإن آمنت بأن المعطي هو الله أنت لا تعترض ولا تتسخط على قضاء الله وقدره فإن كان أخوك في نعمة وأنت في فقر إن كنت من المؤمنين بالقدر رضيت وسلمت ورجوت الله الذي أنعم على أخيك أن ينعم عليك فالإيمان بالقدر من أعظم الأدوية لكثير من أمراض القلوب من الحقد والحسد والغل والضغائن والبغضاء والعداوة والتدابر الى اخر ذلك وعلاج الحسد يا اخوة كما قال الامام المقدسي قال بالرضاء بالقضاء والقدر بالرضاء بالقضاء والقدر وتارة بالزهد في الدنيا وتارة بالنظر فيما يتعلق بتلك النعم منهم من الدنيا وحساب الاخرة فتسلى المؤمن بذلك ولا يعمل بمقتضى ما في النفس اصلا ولا ينطق، فإذا فعل ذلك لم يضره ما وضع في جبلته، يعني إذا لن يحول الذي في نفسه إلى كلمات حاقدة حاسدة أو إلى أفعال حاقدة حاسدة لا يضره ما تحدثه به النفس أحياناً، فالنفس قد جبلت على مثل هذا. أما الذي يصل به الحقد والحسد. إلى أن يحقد ويحسد عالماً من العلماء على علمه فهذا أمر لا تقع فيه إلا النفوس الكافرة والخبيثة يعني النفس مجبولة على أنها تحسد في أمر من أمور الدنيا قال بالك من النفس دي لكن تصل النفس الخبيثة إلى الحسد للعلم أو للنبوة فهذا لا يقع فيه إلا النفوس الشريرة الكافرة والخبيثة الشريرة اسمع قال فأما من يحسد نبيا على نبوته مصيبة دي ودي وقع في ايه الكفار واليهود قالوا لولا نزل على هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ فالمشركون حسد النبي عليه الصلاة والسلام على ما أتاه الله من نعمة النبوة واليهود حسد النبي صلى الله عليه وسلم على ما أتاه الله من نعمة النبوة بعدما علموا أنه من العرب وليس من جنسه. فهذه طبائع اليهود وطبائع المشركين العذب بالله. قال فأما من يحسد نبيا على نبوته أو عالما على علمه فيؤثر أعوذ بالله أن يرزق ذلك أو يزول عنه قال فهذا لا عذر له ولا تجبل عليه إلا النفوس الكافرة أو الشريرة أعوذ بالله أنتم معانوا يعني رجل يتمنى زوال العلم عن عالم لا تجبل النفوس السوية على مثل هذا بل لا تتطاول إلى هذا الشر إلا النفوس الكافرة أو الشريرة فأما إن أحب أن يسبق أقرانه رجل مثلا دعيه عوز يسبق أقرانه من الدعاء إن أحب أن يسبق أقرانه ويطلع على ما لم يدركوه فإنه لا يأثم بذلك فإنه لم يؤثر زوال ما عندهم من علم بل أحب الارتفاع عنهم ليزيد حظه عند ربه مش عند الناس؟ دي لمسألة ايضا دقيقة جدا يعني اذا كان مهاردة مجموعة من الدعاء وهي قداعي والله شمعنا فلان يا اخي تم لازم احسن منه والله ان كان يريد بذلك انه يريد ان يطلع على العلم الذي لم يطلع عليه فلان وان يصهر الليالي ليحصل ما لم يحصله فلان ليه يتحرك بالدعوة إلى الله عز وجل لينفع أكبر عدد من المسلمين وهو يريد بذلك ربه فلا حرج عليه البتة في ذلك لمن كان يفعل ذلك من أجل الثناء ومن أجل الوجاهة ومن أجل الجاه ومن أجل الرياسة ومن أجل الشهرة فهذا رياء لا يقبل الله عز وجل هذا العمل ولا يقبل صاحبه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل قال والحسد من الأمراض العظيمة للقلوب ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل إلا بالعلم والعمل فاعلم أيها الحبيب أن كل شيء بقدر الله وأن كل رزق بتقدير الله وأن كل نعمة بفضل الله عز وجل وتقديره فلا تحقد ولا تحسد وسل الله عز وجل الذي أنعم على إخوانك أن ينعم عليك من فضله والله ذو الفضل العظيم واعلم بأن الله يعطي ويمنع لحكمه فإن من العباد من لا ينفعه إلا الغنى ولو أفقَره الله لافسده ذلك ومن العباد من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه الله لافسده ذلك ومن العباد من لا يصلحه إلا الصحة ولو أسقمه الله لافسده ذلك ومن العباد من لا يصلحه إلا المرض ولو صح لافسده ذلك فما في الشيء في الكون بدون حكمة وبغير حكمه فالله والحكيم الخبير سواء علمنا الحكمة أم جهلناها فالله جل وعلا يقدر بحكمة وعلم أيضا أختم بهذه الثمرة من ثمرات الإيمان بالقدر ألا وهي ثمرة الصدق والوضوح المؤمن بالقدر صادق مع ربه ومع نفسه ومع الناس وواضح لا يعرف المداهنة ولا يعرف النفاق ولا يعرف اللف ولا الدوران لأنه مؤمن بالقدر فالإنسان يا إخوة بطبعه اجتماعي لا يعرف أن يعيش وحده جبل على أن يعيش مع الناس وهو إما أن ينهج مع الناس نهجا صادقا واضحا في, في التعامل وإما أن ينهج مع الناس نهجا ملتويا إما أن ينهج الإنسان مع الناس في التعامل قولاً وعملاً منهجاً واضحاً صادقاً وإما أن يعيش ملتوياً منافقاً مرائياً مداهنا لا يجيد إلا اللف والخداع والكذب والدوران هذان الصنفان موجودان بين الناس صنف صادق واضح وصنف مخادع مضلل من قسم الناس إلى هذين الفريقين إلا لإيمان كل فريق بمبدأ فالفريق الأول هو الذي يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن كل شيء بتقدير الله عز وجل لذا فهو يعامل الناس بمنتهى الصدق والوضوح لا يداهن أحدا ولا ينافق أحدا لأنه يعلم أن رزقه بيد الله لا بيده وأن الضار النفع والله لا هذا هو صادق واضح في كل أقواله وحياته ومعاملاته وصنف آخر لم يؤمن بالله أو لم يحقق الإيمان بالقدر يخشى هذا ويظن أن رزقه بيده بل نسمع أحيانا من يقول هعمل إيه ورزق عيالي بأديه يشير لبشر من البشر مما لا يملك لنفسه برا ولا نفعه ولا يقدر أصلا على أن يرزق نفسه فضلا عن غيره فهذا الصنف لا يجيد إلا التملق ولا يجيد إلا المداهنة ولا يجيد إلا النفاق ولا يجيد إلا اللف والدوران لا يعرف الصدق ولا يجيد الوضوح لأنه لم يذق ثمرة الإيمان بالقدر لم يعلم أن رزقه قد قدر وهو في بطن أمه لم يعلم أو ربما سمع ذلك لكنه لم يحقق ذلك قولا واعتقادا وعملا فشتان بين القول وبين الاعتقاد والعمل شتان بين من يقول يا رب ارزقنا وممكن يقولها هو طلع يسرع طلع يسرع وربنا رزقنا، فهذا اخبر بلساني ان الرزاق والله، لكنه ما امن بالرزاق قلبا اعتقادا ولا عملا فهذا الصنف الذي لا يجد الصدق والوضوح والذي لا يجد إلا اللف والدوران والذي لا يحسن إلا الخداع والتضليل هذا لم يؤمن بالقدر ولم يذق ثمرة الإيمان بالقدر ولم يعلم أن رزقه قد قدره في بطن أمه وأن شقاوته وسعادته قد قدرته في بطن أمه وأن أجله قد قدره في بطن أمه وأن عمله قد قدره في بطن أمه وأن كل شيء في حياته من يوم وجد على ظهر الأرض إلى يوم أن يدخل النار أو الجنة قد قدره الله تبارك وتعالى هذا لا يعلم هذا لا يعلم الإيمان بهذه الأركان وبهذه الأصول فمن آمن بالقدر بهذا التفصيل الذي بيناه لا يحسن إلا الصدق ولا يعرف إلا الوضوح ولا يعرف اللف والدوران فمن أعظم ثمرات الإيمان بالقدر الصدق والوضوح والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإيمانه بالقدر يورثه ذلك ولا يحسن أن يعيش إلا بهذا فطراه إن كذب مرة يحتقر نفسه والله. تراه إن كذب مرة يحتقر نفسه تراه إن خدع أخا من إخوانه مرة لا يج... لا يحسن أن ينام لأنه دائم المحاسبة وهذا هو المؤمن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإيمان بالقدر وأن يذيقنا حلاوة ثمرات الإيمان بالقدر وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال وأكتف بهذا القدر في هذا الركن السادس العظيم من أركان الإيمان بالقدر، وأسأ الله عز وجل أن يجعل قولنا وعملنا وحالنا خالصا لوجهه، وألا يستخرج منا دوما إلا ما يرضيه، وألا يجعل في كلامنا وقولنا واعتقادنا وحالنا للهوى أو للشيطان أو للحظ نصيبا، إنه على كل شيء قدير.